يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فاوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور مهدثاتها، وكل مهدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار أما بعد عباد الله قبل زمن كان يقول بعضنا لبعض بقي شهران ويهل علينا شهر رمضان ثم كرت الايام فقلنا بقي شهر ثم تناقصت الايام فقلنا أصبح اسبوعا ثم صارت اياما الى ان فوجئنا بقولهم غدا نستطلع الرؤيا وإذا بنا نحيا واذا بنا نحيا في اول ليله من ليالي رمضان بعد أن كان يفصلنا عنه في نظرنا زمنا طويلا فصلينا القيام في اول لياليه ثم تلتها ليله فليله فليله حتى انقضى منه ربعه فثلثه وما زالت ايامه تفر من بين ايدينا وتتساقط حتى فنيَ مِسْفُحُ وما هي إلا ليالٍ تتسارع حتى قُلنا أقبلَ العشرُ الأخير وليلةُ القدر والآن قالوا نستطلِعُ هلالَ شوال وإذا بنا وقد أصبحنَ خارجَ رمضان فأحسسنَ ساعتَها وكأنَّنا في حديقةٍ غنَّاء فأخرَفْ ثُمَّ أُلقِينا في صحرةٍ جرداء وحزِنَّا ولكن هل يُجدِي الأساء؟ هل يجدي الأسى أم هل يعيد الحزن زمنا قد مضى إنها عبرة الزمان لا شيء يبقى على حال ولا شيء يدوم بل كل شيء كل شيء زائل منقض فان كل شيء هالك لله وجهه عبره الزمان عبرة الزمان عباد الله تقول للشباب القوي الفتي الوسيم لن يبقى لن يبقي الدهر شبابك ولا قوتك ولا فتوتك ولا وسامتك سيحول الزمان شبابك هرما وقوتك ضعفا وفتوته عجزا ووسامتك دمامه سيحن الزمان ظهرك ويضعف بصرك ويهن سمعك ويسقط اسنانك وتقول وتقول هذه العبراح للفتااد الجاملة المدللة سيبددل الزمان جمالك قبح وصفاء بشرة غنا وتجايد ستصيرين عجوزن تزدرى بعد أن كنت أنف تشتها سيينصرف عن كّجات إلى غيرك وستقديندللالك ووجلك. وتقول هذه العِبرة للغنيِّ ذي الثروات والأموال والعقارات لن يبقى لك ما تملك سيزول عنك أو تزول أنت عنه وسيغيِّر الزمان غناك فقرا وقدرتك حاجةً وعوزا وراحتك تنغيساً وكدرا وهناءتك تعاسةً وشقاء ويقول لصاحب المنصب لن يدوم منصبك ولصاحب الملك والسلطان سيزول سلطانك ويقول للصحيح المنصب المرض يسعى إلييك وذ الممر أنت على أباب الموت، وكلنا على با لسوف وف الجميع إن أم هلنا إن أمهله الزمان اليدرك أن كل ما في دنيانا زييف خاضع ووسرااض غرور وهباء المفور ولقد تعلمنا الآن درسن تمنى أن لا نغف عنه ما بقي من مارنا ألا تتعللق قلوبنا بشي. إلا بالله جل وعلا وكيف تتعلق قلوبنا بما يفنى وانظروا إلى قوم إبراهيم عن الكوكب والقمر فلما أفل قال لا أحب الآفلين وقال عن الشمس فلما أفلت قال إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فإن الله جل وعلا هو الباقي وحده بعد فناء كل شيء ومن فاته رضى الله فلا شيئ ولقد ندم أكثرنا ندم على تقصير قصرناه في رمضان وعبادة أغفلناها فيه ندمنا على غفلة غفلناها وسهو سهوناه ولهو لهونا به ندمنا على نيات وعزائم ندمنا على أعمال صالحات كنا قد قطعناها عند قدوم رمضان ثم فسدت النيات وخارت العزائم وحل الكسل محل الجد حتى انفرط العقد وانرم الشهر يكون الشيء بين ايدينا يكون الشيء بين ايدينا نتمتع به ولا نعرف قيمته فاذا نزع منا أوضاع أو او انقضى حزننا أو او لفراقه وذهابه وقد كنا يوما نمتلكه ونتحكم فيه عباد الله الصحه بين ايدينا نعمه غاليه ننغمس فيها ولا نعرف قيمتها إلا إذا رحلت وظافنا المرض والوقت الذي نبعثره ونقتله ونفنيه نعمه بين ايدينا لا نعي قيمته الا وقد ضاق الامر وفنى العمر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراض والمال نعمه لا يجيد كثيرون شكرها بانفاقه فيما يحب الله وادخار ربحها في صحيفه في صحيفه الحسنات بل ينفقونها على النزوات والشهوات والاولاد نعمه يكفرها كثيرون من البشر حين لا يحسنون تربيتهم ونشأتهم والله جل وعلا يقول إنما اموالكم واولادكم فتنه وفي آية اخرى يحذر يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون والجوارح من سمع وبصرٍ ولسان نعمةٌ وسوف يُسأل عنها كل إنسانٍ أمام ربِّه يوم القيامة فيما استخدمها وعلى ما أنهكها يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً وإذا لم نحسن ضيافه كل نعمه ونقدم شكرها ندمنا عليها في الدنيا وتحسرنا عليها في الاخره ولا طالما حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من تفلت تلك النعم من بين اصابعنا ثم ندمنا عليها فين لا يينف ندم فقال عليه الصلاة والسلام إغ ثانن قبل خمس شابك قبل حرمك وصحك قبل سخمك وغناك قبل فك ووفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتج رواه الحاكم عباد الله إن من أخ ما يمكن أن يصيب أن يصيب العبد المسلم هو الغفله. ومع أننا لن نكون في كل حين في نفس الدرجة من الهمه واليقظه والإبصار بل لا من اغفله تعشرين وسهو يلفنا ولكن حذار أن يطول ذلك حذار ان يطول ذلك فان ناسا نعوذ بالله لا يفيقون من غفلتهم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 كما قال جل وعلا الاهاكم التكاثر الاهاكم التكاثر التكاثر في الاموال والاولاد والشهوات والملذات وكل ما قام من الدنيا الاهاكم وَغَفِلْتُمْ عَنِ الْآخِرَةِ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ أي حتى دُفِنْتُمْ وَأُدْخِلْتُمْ الْمَقَابِرَ الْهَاكُمْ التَّكَاتُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَفِيقُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ بل ان منهم من لا يفيق من غفلته الا وهو داخل جهنم يعذبه العياذ بالله وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحه غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَنَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ بِمَعْنَى أَمْدَدْنَاكُمْ مِنَ الْعُمْرِ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن يَسْتَفِيقُ بِمَعْنَى أَمْدَدْنَاكُمْ مِنَ الْعُمْرِ مَا يَفِيقُ فِيهِ من ولكنكم ضللتم غافلين ورحم الله الامام ابن القيم رحمه الله الذي كفان ما نريد أن نقول حين نخص الامر قائلا لا بد من سنة الغفله ورقاد الهوى لا بد من انسان من الانسان ان تصيبه السنه من الغفلة ويصيبه الرقاد من الهوى ولكن يقول ولكن كن خفيف النوم أي لا تُطِل الغفلة ولا تضل هذا الرُّقاد ولكن عليك أن تتفطن حتى لا يباغتك الموت وأنت لم تفطن بارك اللهم لي ولكم بالفرحة العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذفر الحكيم أقولوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيمات ولكن كل دن تستغفروه إنه هو الغفور الرحمن وعلى إحسانه، والشُّكر له على توفيقه وامتِنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن محمد العبد هو رسوله، الداعي إلى ردوانه اللهم صلِّ عليه وعلى أصحابه وإخوانه أما بعد أيها المسلمون، تقرَّبُوا إلى الله جل وعلى بطاعته وعبادته وأداء منفطر ذاته ونوافله فكلما تقربتم إليه قربتم من داره وَدَنَأْتُمْ من جِوَارِهُ وَنَجَوْتُمْ من نَارِهُ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب العبد مني شبراً تقربت منه ذراعً وإذا تقرب مني ذراعً تقربت منه باعً وإذا أتاني يمشي أتيته هرولةً متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لا اعطينه ولا إن استعاذني لا اعيذنه اخرجه البخاري ومن النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه نوافِلُ الصِّيام، وهي كثيرة وإننا ولله الحمد نعيش أيامًا شُرِع لنا فيها نوعٌ من أنواعِ هذه النوافِل وهي صِيامُ الست من شوال روى مسلمٌ من حديث أبي أيوبٍ للأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كأنما صام الدهر وإنما كان صِيامُ رمضان وإتباعه ستاً من شوال يعدل الصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان عن عشرة أشهر وستة أيام من شوال عن شهرين وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة منها أن صيام هذه الست بعد رمضان كصلاة النافلة بعد الفريضة يكمل بذلك ما حصل في, ما حصل في صيام رمضان من خللٍ ونقص فان الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامه واكثر الناس يقع في صيامه خلل ونقص فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من صيام النفل ومنها اي من هذه الفوائد أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامةٌ على قبول صوم رمضان فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعدها كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما أن من عمل حسنةً ثم أتبعها بسيئةٍ كان ذلك علامةٌ علامةً على رد الحسنة التي عملها وعلم قبولها ومنها أن صيام رمضان يُجِب مغفرة ما تقدم من الذنوب فيكون معاودة الصيام بعد الكثير شُكراً لهذه النعمة فمن, فمن جُملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرته لذنوبه أن يصوم له شُكراً عقب ذلك فنس الله جل وعلا ان يجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك ذاكرين عليك متوكلين لك الحمد ربنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل سائر اعمالنا يا رب العالمين اللهم اعد علينا رمضان ازمنه عديدة واعواما مزيده لا لا ترهق ولا تحرمنا ذلك يا رب العالمين اللهم تقبل منا جميع الأعمال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لوالدين وارحمهما كما ربَّونا صغارا اللهم آمنا في ارضاننا اللهم آمنا في ارضاننا اللهم آمنا في ارضاننا اللهم ابرم بهذه الامه امر رشد يعز في فيه اهل الطاعه ويهدا فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم لا اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول